جاءتنا وصلت ناتجه للوصطه حصلنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وممن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له أشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثل منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلنا بي والأرحام <تضحكي> إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصلع لكم أعمى لكم وياغسر لكم نزلوا بكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <تضحكي> أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله <تضحكي> فخير الهدي هدى محمد إنساء الله عليه وعلى الله عليه وسلم <تصفيق> وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن حال الشهيد كيف يكون حاله عند القتل أو عند نيل الشهادة ثم بعد ذلك وهل كل من قتل هكذا على الإطلاق يكون شهيدا والجواب بالطبع لا حيث إن الناس قد وسعوا الأمر في مسألة الشهادة فاعتبروا كل من قتل بغض النظر عن الميدان الذي قتل فيه وبغض النظر عن عقيدته ودينه هو شهيد هذا طبعا توسع ليس مرضيا انما الشهيد هو الذي قتل في سبيل الله اه قتل في سبيل الله كما في حديث ابي موسى في الصحيحين ان اعرابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه مكانه ويقاتل حميه وفي روايه يقاتل رياءا اي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله ويدخل في ذلك من يقاتل لحمايه الوطن الاسلامي من اعتداء المعتدين حمايه الاسلام واهله من ان يغزو ارضه عدو فاجر سواء كان كافرا ام كان من المسلمين الموالين للكفار من الخوارج وغيرهم فمن قاتل أيضا بهذه النية في نية حماية الإسلام وبلاد الإسلام وحماية أعراض المسلمين وحريم المسلمين وأطفال المسلمين فهو في سبيل الله أول ما يجد الشهيد من الموت كما كما في حديثي ابي هريره الذي اخرجه احمد والترمذي والنسائي ان رسول الحديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه وفي روايه الدارمي ما يجد الشهيد من الم القتل من الم القتل الا كما يجد احدكم من الم القرص وفي روايه ان النسائي القرصه يقرسها هذا الم الشهيد عند نزول الموت به والحديث اسناده حسن اه لا يجد الشهيد او ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه فيه. فهو في روايه يقرصها في بدايه الامر عند الشاهد طيب الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون وقال عز وجل ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اه اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث مسروق انه قال سالنا عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون نعم قال عبد الله ام اما هو قال أنا, انا ان قد سالنا عن ذلك اي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ارواحهم اي ارواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنه حيث شاءت ارواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنه حيث شاءت فطلع اليهم فطلع اليهم ربهم اطلاعه أي بعد أن دخلوا الجنة أي بعد أن دخلت أرواحهم الجنة فقال لهم هل تشتهون شيئا؟ قال وما نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بذلك ثلاث مرات أي رب العزة في كل مرة يسألهم هل تشتهون شيئا؟ فتكون الإجابة وما نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتلى في سبيلك مرة أخرى هذا حال الشهيد هذا حال الشهيد أي في سبيل الله لا يجد من القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه واذا خرجت روحه من جسدي انتقلت الى حوافل طير خضر في الجنه تفرح حيث شاء واذا كان ذلك اطلع عليهم اطلع اليهم ربهم ايراهم عز وجل وكلمهم كلاما حقيقيا يسمعون كلام الرب الشهداء يتطلعون ربهم ويكلمهم يكلموا ارواحهم في الجنه يقول يقول لهم ربنا بصوتي صوت يسمعونه هل تشتهون شيئا فيقولون يجيبون بما سمعنا فإذا وجدوا انهم لن يتركوا اي لن يتركهم ربوب حتى يساله فماذا طلبوا قالوا نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مره اخرى فلما را ان ان ليس لهم حاجه تركه يتركوا في الجنه وفي حديث ابن عباس ان الذي اخرجه احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء ببارق نهر على باب الجنه الشهداء على بارق اي نهر بباب الجنه في قبه خضراء يخرج عليهم رزقهم بكره وعشيه وهذا معنى قوله تعالى احياء عند ربهم يرزقون اه في حديث المقدام بن بعد كرب رضي الله عنه الذي اخرجه عبد الرزاق في مصنفه وهذا لفظهم اخرجه من طريق عبد الرزاق عدد من الائمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد عند الله 6 خصال وشك الراوي 9 او 6 او 7 خصال ان الشهيد عند الله 9 خصال يغفر او يغفر الله ذنبه في اول دفعه من دمه يغفر الله ذنبه في اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويرى مقعده من الجنة ويحل بحلية الإيمان ويجار من عذاب القبر ويزوج من الحور العين ويؤمل من الفجع الأكبر ويوضع على رأسه تاج وقار اليقوتة أو كل يقوتة أي من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها ويزوجوا بثمتين وسبعين من الحور العين ويشفع بسبعين من أقاربه هذه الخصال التي يخص بها الشهيد الشهيد عند نوته وعند مقتله وكما نعم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وبتغاء مرضاته وإيمانا به وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما ناله او نالا ما نال من اجر او غنيمه قد حال الشهيد او حال المجاهد اما ان ينال الشهاده واما ان يعود الى وطنيه او مسكنه بما نال من اجر اي من اجر الجهاد هو الغنيمه الغنيمه من من القتال في سبيل الله وقل يرفع محمد بيد ما من كلم يكلم في سبيل الله الكلم اي الجرح ما من كلم اي من جريح يجرح يقتل في سبيل الله الا جاء يوم القيامه كهيئته حين كلم لو اللون لون الدم وريحه كالمسمين اي هذا حال الشهيد يوم القيامه ياتي بجرحه الذي جرحه او بالموضع على الكتله فيه نفس ابو دم اي الدم ينزف ولكن هذا الدم لونه لون الدم نعم ولكن ريحه ريح المسك ولديه نفس محمد بيده لولا ان لولا لولا ان يسق على المسلمين ما قعدت خلاف سريه تغزو في سبيل الله ولكن لا أجد ساعة في أهلهم ولا يجدون ساعة ويشق علي من يتخلف عني والذي نفسه محمد بيده لو ودت اني اخذ في سبيل الله فاقتل ثم اخذ فاقتل ثم اخذ فاقتل هكذا تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي امنيه دي امنيه له ولامته ولهذا بين صلى الله عليه وسلم انه من مات ولم يغزو او يحدث نفسه بالغزو اي بالقتال او الجهاد في سبيل الله مات على شعبه من النفاق فغير يجب عليك ان تمنيا نفسك وان تحدث نفسك بالجهاد اي في سبيل الله لا اقول الفساد في الارض الذي عليه الخوارج اه هؤلاء نعم يحدثون انفسهم ولكن بالفساد وليس بالجهاد معظوم يكون مغررا به امروا الى الله لا تحدث نفسك بان تخرج في المظاهرات اه ولا الثورات هذا ليس جهادا في سبيل الله هذا فساد في الارض وافساد للبلاد والعباد لما تحدثوا عن الجهاد الشرعي الذي يفعله اخواننا الان في اليمن في قتال ال... او جهاد الحوثيين الروافد المجرمين او يفعله اخواننا في سيناء في جهاد الخوارج او اخواننا في ليبيا في جهاد الخوارج هذا وجهاد في سبيل الله او ما يفعله المجاهدون حقا في قتال اليعوث ليس حماس حماس لا يقاتلون بل هم حالهم المعروف ادعونا مسلمين فقط اه مع الجهاد الجهاد الشرعي ليس رمي ليه الدبابات بالحجاره هذا سفه ليس جهادا شرعيا هذا سفه اه وليس جهادا شرعيا اه انما الجهاد يحتاج الى اعداد عده الى جيش منظم الى اخلاص و الى عتاد مش ترمي ليه الدبابات بالحجاره هذا كله ترويج وايه ودعايه واعلام فقط للحزب لا علاقه له بالجهاد الشرعي ولا بالاسلام اه بيتحدثوا عن الجهاد في سبيل الله ما صنعه اخواننا لم نقاتلوا اليهود في حرب العاشر من رمضان الجيش المصري اخواننا في القوات المسلحه المصريه هذول جهاد حرروا الارض من ايه من اليهود ورفعوا رايه الاسلام عليها واقيمت المساجد وكانت صيحتهم الله اكبر فناصرهم الله عز وجل على اليوت هذا هو الجهاد اما هؤلاء السفهاء في الخوارج انما يفسدون في الارض وليس قتالهم جهادا في سبيل الله فكما اخرج مسلم من حديث ابي موسى الاشعري انه قال سمعت نعم ان نعم حديث ابي بكر ابن ابي موسى الاشعري وقال سنة أبي أي أبا موسى هو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل حص الهيئة يعني رجل فقير ليس من علية القوم كحال إخواننا الجنود الفقراء الذين قد لا يؤبه بأحدهم الذين قتلوا على يد خوارج رجل برسله ليئه قبل لا يعرف فقال يا ابا موسى انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم قال فرجع الى اصحابه فقال اقرا عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه اي ما يقصد في السيف حتى لا يغمد السيف يظل مرفوعا اقتصر جنب سيفيه فالقاه ثم مشى بسيفيه الى العدو فضرب به اي ضرب به العدو حتى قتل حتى قتل هكذا كان اقدامهم كانت حماستهم في سبيل الله وفي حديث انس بن مالك الذي اخرجه مسلم انه لما دنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض فقام عمير ابن ابن حمان الانصاري فقال يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض قال صلى الله عليه وسلم نعم قال عمير بخن بخ قال بخن بخ فقال صلى الله عليه وسلم ما يحملك ان تقول بخن بخ فقال عمير رجاءت لا والله يا رسول الله الا رجاءته ان اكون من اهلها فقال صلى الله عليه وسلم فانت من اهلها فاخرج تمرات من قرنه فزال ياكل منهن ثم يقول بين اني حييت حتى اكل تمرات هذه ان لي حياه طويله فالقاها فالقاها ثم قاتلهم اي قاتل مشركين حتى قتل هكذا العزيمه الرجوله الاقدام الشجاعه في سبيل الله ليس في سبيل شيء اخر هؤلاء هم الشهداء الذين يرالون هذا الفضل العظيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاخلاص اول شرط في قبول العمل ايما الشهيده لن ينال الشهاده الا بالاخلاص لله ان نخلص جهاده هذا في سبيل الله هذا شرط الشهاده اه تعال حديثي بقيه ما شاء الله بسم الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فكما اخرج مسلم ايضا في صحيحيه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير معاش الناس لهم او من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه لا يسمع هياتن او كلما سمع هياه او فزعه اي في الجهاد طار عليه يا بتغى القتل والموت مظانه اي وخرج يريد قتل نريد الشهاده هذا من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه اي بال بالاله التي تقاتل بها سواء كانت فرسا ام كانت غير ذلك من هذه الالات الحديثه سواء كانت دبابه ام كانت طائره ام كانت سياره من طيارات القتال ممسكا بعنان فرسي في سبيل الله يثير علم اثنيه كلما كلما سامعه هيعه اي سمع سمع داعي الجهاد سامعه هيعه او فزعه اي من يفزعهم لدخول العدو طار عليه اي هرع عليه يبتغي القتل او الموت ما ظن له اه هذا من خير معاش الناس <تصفيق> ثم قال صلى الله عليه وسلم او رجل ما في غنيمه على راس جبل او في راس شعافه في راس شعافه من هذه الشعر اي رؤوس الجبال راس شعافه اي على راس جبل او بطن واد من هذه الاوديه في مكان بعيد منعزل مقيم الصلاه وؤتي الزكاه <تصفيق> نعم يعبد ربه حتى ياتيه اليقين ليس من الناس الا في خير اي امن الناس من شره وامنهم من شر الناس اه يؤدي فرائض الله عز وجل ويعبد ربها اه وهذا خلاف ما عليه ولا الخوارج ثم على العكس هم يخرجون بقتال المسلمين لا يقاتلون المسلمين ويستبحون دماءهم ويستحلون اعراضهم واموالهم اولا ليسوا من خير من شر الناس كما اخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال شر الخلق شر الخلق والخليقه اي الخوارج اه وفي حديث ابي سعيد الخدري انه صلى الله عليه وسلم اتى اليه رجل اتى اليه رجل فقال اي الناس افضل فقال صلى الله عليه وسلم رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه هذا من خير الناس فالجهاد في سبيل الله نروه سلم الاسلام والشهاده في سبيل الله خير موت يموت العبد فالسعداء في منزله عند ربهم بعد منزله النبيين والصديقين اه فهو في اعلى المنازل مع النبيين والصديقين اه ولكن على ان يكون في سبيل الله فسالوا ربكم الشهاده بصدق في سبيل الله من سأل رباه الشهادة بصدق في سبيل الله نالها ولو مات على فراشه وإن كان بلا شك ليس كمن قتل حقيقة في أرض المعركة وهو يجاهد أعداء الله من الكفار والمنافقين وأهل الأهواء رزقنا الله وإياكم الشهادة الصادقة وإياكم ೀಸಿ ಅರ್ಜದ